ريح النسيم نازل علينا مولد فاطمه وضعت نبينا ريح النسيم نازل علينا مولد فاطمه وضعت نبينا ريح النسيم نازل علينا مولد فاطمه وضعت نبينا ريح النسيم نازل اول الفاطمه طبعت نبينا بيها ثروه يا مال ها هاي ام الحسن ها قدت سيمن نازل علينا احلى خبر للعالم من عهدنا بادم بالسعد يتلاطم مولد الحور خير اني سل اسمع كلام الراوي عن عذب هالراوي لق جمع دا يراوي بهجت يا بضاض يا على الدنيا اشرفهم ولاده وبمولد ما فاز انتماده صار الفرح فرض عباده حدا البشر تجري في دمن سعاده في يحكي مولد طيبنا عينا صلوا عليني في يا صلوا على البتوله نور الله ورسوله صلوا على البتوله نور الله ورسوله, ورسولة مولد فاطمه وعاد نبينا ليس نسى علينا بينا بيها تروى يا فاطيمه وعدنا بينا في حتوه عمار هاي يا ابن الحسن هاي في حتوه يا عمار هاي يا الحسن هاي بالسم من نازل علينا للهادي بالدحه بالسمه مندحه بيها هامه روحه من أكل من ثمرها استوت هنوفه نان اللي قلبت نتمنى من يحل الجنه شمنا حرها اللي بالنات فوح العيبا شم ريحه الجنه كل ما ردي شمها يدينا بالروح وبحضانه يلم عيل مشيت مداين من عيلنا بالسانه مثل عشان عمر اسمك احسب كم حديد بصوتها عنها فاطمه منها بضعى وهو منها تنبض لي ابد في واللي يرضيها يرضي تنبض لي ابد في واللي يرضيها يرضي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا لي فاطمه ابعدنا بينا غيث النسيم نازل علينا يا لي فاطمه ابعدنا بينا ما هاي من الحسن هاي, هاي, هاي فيها حور علينا بيان الحبله واثبت لنا اللي عندنا حسب قرانه كما لا كم سوره واضحه ومشهوره صوره تبع صوره مرج كوثر بحر زاخر لو لولا غماكم سماه واراضي والقوم بيها تمع كل البراغين جنبي الطغرا التباه النصرة الدين والبينة وقعت اطعام المساكين قول استعينيهم خير البرية غير فاطمة الزهراء الذكية لما تحدى سملات تعطش لملفلات لما تحدى دملاك تعطش للافلات مولى فاطمة وعاد نبينا ليث ما يا تروج الانسان للي بيريحانا بالشرف مليانه غير ابو حسين ما حد والله يستاهل يا ما حد ابوي ساويها وبالعلا باينه بالسنين جارينا اللي حدر بدوكي <متدأ في> على <عالم> مذر <الذر> الزهره بمر الله مكتوب لحدا وحده اللي بعيون ابوها بضل <أجدار> سمسون دومار والتجا والله اكبر فازت بيه وفاز بروحا بيها عاشق فيه وعاشق قلبه بينا زهره وابو حسين ازهى وجهه نورين زهره وابو حسين ازهى وجهه نورين زهره زهنوا على موله فاطمه وبعد نبينا غير النسيم نازل علينا موله فاطمه ما هاي ابن الحسن هاي.